سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا لن استكين لا لن نستكين سنبقى تعاتا طامة تباتا صمدين سنبقى في صمدين إلى السجن سقنا آه قهرنا الطهدنا آه إلى السجن سقنا آه قهرنا الطهدنا آه بحقد ضربنا آه حقدٌ ضربنا، ها ها ها ولا لصمدنا، بقينا أخي صابرين، بقينا أخي صابرين، سجني قيدي موتي لا لنا فوق الجاحدين. سنبقى دعاة رماتا مباتا سنبقى دعاة رماتا مباتا سنبقى أخي صامدين سنبقى أخي صامدين آه إلى الله ندعو وباسره نشدو باسم مهناشد إليه سنعود بعزم سنسوق إليه سنعود بعزم سنسوق سنبقى, سنبقى اخي صالدين سنبقى اخي صالدين إلهي الى آه إله إلهي آه ثماء جراحي آه, آه لأجلك سانت آه آه فإن ترضهانت آه آه لأجلك آه آه فإن آه آه طال الأني لله سنبقى خي صامدين سنبقى خي صابرين سنبقى